بسم الله الرحمن الرحيم يا اي اي يذ الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليه بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 117. جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 118. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم.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 تعبدون من دون الله. إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة.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 أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجه مثلما أفكو، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا ان لا نشركن بالله شيئا نبايعك على ان لا نشركن بالله شيئا ولا نسرق ولا نزن ولا يقتلن أولادهم ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهن ولا يعصونك في معروف فباعهن واستغفر لهم الله